ينصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأما الكافرين لا مولى لهم إنهم ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تكون الانام نار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا نعصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله ثُمَّ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنَ اللَّذَّنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 اشراطها فان لهم اذا جاءتهم ذكراهم فعلم انه لا اله الا الله فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٍ فَإِذاَا أُزِلَ سُورَةُ مَحكَمَةُ وَذُكِرَ فيِيهَا القتَالُ رَأتَ الذيينَ فِي قُُ بهِهِمْ رَأتَ الذيذينَ فِي قُلُ بِهِم مَرَضُظُرونَ إلَيكَ نَغَرَ الْ المَغْش عَلَيهِ مِن المَوود فَأَل لَهُم قَاةُم وَقَوْل معروف فَإِذاَا أَزَمَ الْأَمْرُ فَلَ صَدَقُ اللهَّ لَكَانَ خَيْرَ لهُم فَهَ الع سَييتُم إِ تَوََّتُمْ آنْ تُفْسِدوا فِي الأررضِ وَتُقَطِعُوا أَرحَامَكُمْ أُلَاائِكََّذينَ لعَنَهُم اللهَّهُ فَأَصََّم.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 وَلَونَ شَ وَلَ أَرَينَاكَهُم فَلَرَفْتَهُم بِسمَاهُمْ وَلَ تَأْرِفََّهُم فيِي لَحْنِقَون واللَّهُ يَعلَمُأَعْمانَكُمْ وَلَ نَبْلُ وََّكُمْ حتىَا نَعلَمَ الْمُجاهدِينَ منكم والصابرين حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا الله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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُوكُمْهَا فَیُحْقِرُكُمْ وَالتَّبَخُّلُ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله مِنكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ وَلَوْ يَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ